scjeringen aga студien agen med til quatt alla henne mye world all all hver en dier hвор ut ma gj' wall h beer opp pad ja ned والا للسبيل ادعو دعيه يا رب ان الله فلن تعلم او فاخوان قوم في الدين ومعاليكم وليس علي وعيسى بلمريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليستنى الصالقين عن صدقهم وَبِأَنَّ تَعْمَلُونَ نَصِيرًا سَنُقِيكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْقُبُورِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا بَلَغَتْ قُلُوبَ الْخَنَاذِرَاتِ وإن يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله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 راد بكم رحما ولا يجدون له دولا لله الذي هو وليا وما نصيروا علي الله يعطي من يكون ولكل دين انك هم ينظرون تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حباد أشحة على الخير سَمُونَ الْأَحْزَانِ لَنْ يَذْهَبُوا رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الدنيا واليوم الاخره ترا الله فكثيرا والمؤمنون الاحزاب قائم بما الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادم الا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من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 وَكَانَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكُنْ زَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَذِهِ الْكِتَابِ نُصَيِّبُهُمْ وَقَدْ فَسَقُوا قُلُوبُهُمْ مَرًّا وَطُبِعَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّبَاثَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ما سكن من ودي يا رب وهمه وانه افضل ان تطوب لكن الله هو كل شيء قدير يا ايها النبي وتر لي ان نبي يكمد في <تصفيق> فسوشتيم cow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 Kanske kan det også bekyrrite Ehd uma mulighetek reddet inn høndm arbelem Samtta din inn al soci وعجرا عظيما وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يحصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا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 فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مكدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وما يخشون أحدا إلا الله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 الله وكفى بالله وكلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة مباشرة نُوبَ نَاقِصَانِ دِقَلَّاتِي هَجَنَّا مَعَكَ كُنَّاتِي لَا دَرَّ مَعَكَ مَا قَدَّمْنَا مِنَ التَّنْـمِ نَحَبَتْ نَفْسَنَا لِي نَبِيٌّ إِذَا دَارَ تَرَبَّيُوا أَنَّ يَسْتَغْفِرُ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 Teksting av Nicolai من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لكن اذا دويت فلن تدخل فاذا طعنت ولا مستكنس يَا دِيْمَا دَوْدُ دُشِي أَنْ تبدو شيئا أَوْ تُخْفُرَ زَبَنَ نَظَرُكَ كَانَ بِكُلِّ شيء عليما. He's snagging سلّموا تسليمنا إن الذين يقتلون الله ورسولا الله في الدنيا والآخرة وأعد تَنَافِقُونَ وَالَّذِينَ تَفُكُّ بِهِمْ مَا وَدُّ وَيُرْدِفُونَ فِي النَّدِيمَةِ لَنُغْرِيَنَّ كَذِبِينَ لَنُغْرِيَنَّ كَذِبِينَ فَإِنْ جَاءُوكَ فَانْظُرْ كَيْفَ صُنْعُ الْكَافِرِينَ إِلَّا قَلِيلًا مَّنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَجِيلًا تَسْأَلُكَ عَنْ السَّاعَةِ ولا مسقط فاز فوزا عظيما